117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. وَإِلُ لِكُلِّ هُمَذَةٍ لُمَذَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَرُ 117. لينبذن في الحطمة 118. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة 119. تطلع على الأفئدة 110. إنها علي ذن مؤصدة في عمد ممددة